الباب الثاني والستون باب الإيثار والمواساة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق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 أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لامراته أكرمي ضيف رسول الله وفي رواية قال لامراته هل عندك شيء؟ فقالت لا إلا قوت صبياني قال فعلليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء فنوميهم وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكم الليلة متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة متفق عليه وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الاربعه وطعام الاربعه يكفي الثمانيه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له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 حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل رواه مسلم وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امراه جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت نسجتها بيدي لأكس وكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها لازاره، فقال فلان أكسنيها ما أحسنها فقال نعم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا فقال إني والله ما سألته لألبسها إنما سألته لتكون كفني قال سهل فكانت كفنه